وإن شئتم في اخريات السنة التاسعه من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لقد انتصر النبي عليه الصلاة والسلام على خنين وتعقبهم إلى الطائف وحاصارهم حصارا شديدا ولكن الطائف أبت عليه واستحكمت حصونها عليهم وحالت دون دخول المسلمين إليها وبعد حصار طويل مات فيه من مات من المسلمين رجع النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه إلى مكة أم الى المدينة لا رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أرسل بعوثه من هنا وهناك وكان ما كان من شأني وقولي الأنصار فجمعهم في حضيرة واحدة ثم خطبهم ووزع الغنائم والأسلاب على مسلمه الفتح ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الخطبه إلى ماذا إلى المدينة إذا النبي صلى الله عليه وسلم مطلعش من الطائف على المدينة ولكنه خطب الأنصار ما بين ما بين الطائف ومكة، ثم انطلق بعد ذلك إلى المدينة. وفي شهر رمضان من السنة التاسعة، وبعد مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك أتى ثقيف، أتى ثقيف تعلن إسلامها. وكان سيدهم عروة ابن مسعود كان سيد ثقيف عروة ابن مسعود تذكرون من عروة؟ تفكرين عورة من ده؟ ها. لقد سمعنا هذا اسم قبل في صلح الهديدية عندما قال لقد وفدت على الروم والفرس والقبط فلم أرى أحدا اشد عظيما لصاحبهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم فوالله ما تنخمه فامتا فوقعت في يد أحدهم إلا مسح بها وجهه وما استطاع من جسده أو كما قال عروة بن مسعود كان سيد ثقيف فألقى الله تعالى في قلبه الإسلام فأسلم ثم رجع إلى قومه له عروة بن مسعود يدعوهم إلى الإسلام دي مسألة مهمة جدا بعكس طريقة الإخوة الاخ بيلتزم بها في نفسه ما حد في نفسه لكن اللي بيسلم بيجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل لأنه بمجرد الإسلام يستشعر أنه مسؤول في دين الله عز وجل فعندما دعا قومه إلى الإسلام رموه بالنبل فقتلوه رموه بالنبل فقتلوه مع أنه سيدهم إلا أنهم قتلوا رضي الله تعالى عنه فلما قتلوه خشوا بأس النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلوا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفاوضه وكان من جملة طرائف هذه المفاوضات أنهم وافقوا على الإسلام إلا الخمر إلا الخمر لأنه مشهورون بماذا؟ عندهم مزارع الأعناب يستخرجون منها النبيذ فهذه هي زراعتهم وهذا مكسبهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يبايعهم إلا على كلية الدين الدين كل يا أيها الذين آمنوا ودخلوا في السلم كافة وكان من جملة وفد ثقيف شاب صغير جدا صبي يسمى عثمان ابن أبي العاص كان أحدثهم سنة، كان أحدثهم سنة، ولكنه كان لا ينام الليل، كان يذهب إلى كبار الصحابة ليتفقه في الدين، وليقرأ القرآن، وليتعلم الإسلام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم مع أنه مع أنه أحدثهم سنة، و. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس شرائع الإسلام كما أمره أن يصلي بهم وأن يقتدي بأضعفهم أي لا يطول إلا على قدر ما يتحمله أضعف من يصلي خلفه يعني أضعف واحد يصلي خلفه يصلي على قدره وحسبه طبعا هذه مسألة متفاوته وهذا دل على أن الإمام كان غالبا لا يصلي إلا إذا اجتمع الناس، إلا إذا اجتمع الناس، ولذلك قالوا هل يجوز؟ هل يجوز تأخير الصلاة؟ قالوا نعم إذا أراد الإمام اجتماع الناس، إذا أراد الإمام اجتماع الناس. أيضا مسألة أن يأم بأضعافها هذه مسألة نسبيه فقد يكون هناك شر ولكنه ضعيف وقد يكون عجوز ولكنه إيه قوي فهذه مسألة ما ردها وما إلى نظر الإمام إذا الأصل قبل ما الإمام بيصلي بيتفقد الصفوف فإن وجد رجلا فيه ضعف قدر ونظر هل يستطيع أن يصلي صلاة طويلة أم لا؟ كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مؤذنا، يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام عثمان ابن أبي العاص أن يتخذ مؤذنا، وروى عثمان ابن أبي العاص جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منها حديث الرقية ضع يدك على ما يؤلمك وقل بسم الله ثلاثا. أعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما أجد أحاذب سبعا كان يشتكي من وجع في الجاهلية فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام ما سمعتموه فأذهب الله تعالى ما به من وجع وأرجو ان طبقتم ذلك ولكن بقلب أن يذهب الله تعالى الوجع بإذنه سبحانه لانه يمكن ربنا سبحانه وتعالى يذهب الوجع او لا يذهبه نعم وفشل الاسلام في ثقيف وارسل النبي صلى الله عليه وسلم ابا سفيان ابن حرب والمغيرة بن شعبه لهدم اللات وهذا صنم ثقيف كانوا يعبدونه من دون الله طب المغيرة بن شعبه ليه ليه لانه في الاصل من ثقيف المغيرة بن وهذه مهمة قام بها أبو سفيان بن حرب رأس قريش ناصر الأصنام والداعي إلى الشرك يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسر صنم العرب الأكبر وهو اللات وفي ذلك أيضا تمحيص له وتطهير لقلبه كانت العرب تتربص نتائج المعارك ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وما بين قريش وما بين النبي صلى الله عليه وسلم وما بين قبائل ثقيف فلما رأت العرب أن النبي عليه الصلاة والسلام شتت شمل هاتين القريتين وبدد قوتهم ودخلوا في دين الله عز وجل وكانت هاتين القريتين تمثلان القوة المدية والمعنوية للعرب اهل قريش كانوا سدانه البيت وكانوا حماه وكانوا هم الذين يقيمون الحجيج ويسقونهم فهم روح الملة فكانت العرب يحترمون اهل قريش كما كانت اهل تقيف أهل قوة ومنعه لا سيما في الأمور الاقتصاديه فلما تهاوت هاتين القريتين ودخلتها في دين الله عز وجل كان ذلك إيذانا بدخول الناس في دين الله عز وجل أفوالها ويرشح ذلك ويقدم له بقوة أن خصون اليهود القوية تم تدميرها في خيبر ووادي القرى ووادي تيمات وفدك كل هذه كانت مناطق يهودية خالصة قضى النبي عليه الصلاة والسلام على الوجود اليهود يعني انظروا بنظره واحد قضى على الوجود اليهودي في الجزيره اثنين قضى النبي عليه الصلاة والسلام على القوة المعنوية لقريش بكسر مكه ودخولها في عام الفتح في السنة الثامنه تم القضاء على القوة العسكرية المؤيدة لقريش التي تمثل ظهر قريش وهم وهم أصحاب حنين ثم بعد ذلك القوة الاقتصادية فيه ثقيف فدخل الناس في دين الله عز وجل وكان ذلك في اخريات السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وسميت هذه السنه بعام الوفود وفدت الوفود من سائر القبائل تعلن إسلامها وتدين بالولاء لدين الله عز وجل وكان هذا مصداقا لقول الله سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا من هذه الوفود وفد بني تميم الذين تفاخروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليهم حسان إن ثابت بردود شعريه قوية وأحسن النبي عليه الصلاة والسلام إليهم فأحسن جائزتهم ومن ذلك أو من هذه الوفود وفد طي وفد عبد القيس وفد بني حنيفة وهم قوم مسيلم الكذاب ولهم ذكر سيأتي لاحقا وفي هذه السنة في السنة التاسعة في شهر ذي الحجة حج أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالناس وبعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بصوره براءه كانت هناك بعض القبائل لازالت على الشرك في بلاد العرب بعض القبائل فكانوا يذهبون إلى بيت الله الحرام وهم على الشرك فأنزل الله تبارك وتعالى سوره براءه لها علي رضي الله تعالى عنه ليقراها في موسم الحج في السنه التاسعه وفيها النهي الا يطوف في البيت عريان وكان هذا من عادات الجاهليين ألا يطوف بالبيت عريان اثنين ألا يدخل البيت مشرك ألا يدخل البيت مشرك ثالثا ألا يدخل مكة مشركة ما فيش واحد مشرك يدخل مكه حتى إن بعض الناس ظنوا أن في ذلك تضييق عليهم ماديا فأنزل الله تبارك وتعالى قوله إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله اي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضه ان شاء يبقى احنا انطبا شرع ربنا وما نخافش لان الذي يؤتي الملك ويهب الغنى هو الله هو الله سبحانه وتعالى فإذا اراد الله تبارك وتعالى غنى قوم سيغنيهم حتى ولو اراد الناس افقارهم في هذه الحادثه أيضا فإذا أصلي لطيفة وهي الاحتجاج بخبر الواحد من الذي أقرأ الناس سورة براء في موسم الحج من من واحد ولا طائفة واحد هل قبل الناس منه ذلك ولا أنكروا عليه قبلوا وماذا قبل منه قبلوا منه القرآن قبلوا منه القرآن فهذا يدل على أن خبر الواحد إذا نقله الثقة فإنه يقبل ولا يجوز أن يرد وكان كما قلت من عادة العرب أن يطوفوا بالبيت عرايا لأنه في ظنهم أن ملابسهم طوال العام يتلبسون بها الذنوب والمعاصي. يعني في ذنوب يعملوها وما لبسوا ملابسوا طب يعملوا بقى؟ إذا الملابس التي عاصوا فيها الله ينسرقون منها رجالا ونساء رجالا ونساء الرجال والنساء ينظر رجال النساء ونساء للرجال ولا حرج في ذلك عندهم دي سنه جاهليه مرضولة حرمها الإسلام ونهى عنها في هذه السنة في السنة التاسعة توفي النجاشي ملك الحبشة وكان مسلما آوى الصحابة ونصرهم وحماهم وأتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يصلي على النجاشي صلاة الغائب وذلك في السنة التاسعة من الهجرة إذا أول صلاة غائب في تاريخ الإسلام كانت السنة التاسعة على من؟ على النجاشي طيب لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة على النجاشي لأنه توفي في أرض كفر ولم يصلي عليه أحد ده كان ملك النصارى بتوع الحبشه وكان يكتم إسلاما فلما مات دفنوه النصارى على وفق مقضايتهم يعني دفنوه في الكنيس بتاعتهم والمقابر بتاعتهم إذا لم يصلي عليه مسلم ومن هنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي على النجاشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن النجاشية قد مات فقوموا حتى مصلي على صاحبنا فأصف النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة فصلوا على النجاشي ويستدل بذلك على أن صلاة الغائب لا يجوز أن تكون لمن صلى عليه المسلمون ما ينفعش هناك فارق بين صلاة الجنازة بين صلاة الجنازة عندما تكون الجثة خاضرة وبين صلاة الغائب اسمها صلاة الغائب يعني صلاة الغائب يعني الجثة غير موجودة فبنصلي على الجثة وغير موجودة في حالة واحدة إذا لم عليه يعني الناس اللي هم غرقوا في البحر المركب غير في البحر ده كم مركب قوي جدا ومن أروع المراكب الموجودة على مستوى العالم ومن قوتها من قوة هذا المركب لم تستطع أن تصمد أمام الأمواج فغرقت هذا المركب كمفرط مصارع على منمية كان لا حوالي ما يقرب من خمس فغرق فغرقوا ولم ينج منهم الا القليل الناس دول اللي غرقوا في الميه دول إيش حد صلى عليه لم يصلي عليه أحد ولو قدر أنه صل صلي على أحد إذا لا يجوز أن يصلي عليه إيه ثانية لا يجوز أن يصلي عليه ثاني طيب لو الجثة موجودة هل يمكن أن تتكرر صلاة الجنازة؟ أيوة نعم ممكن يعني ممكن فرضنا واحد صلى عليه في مسجد الرحمن لا بأس أن يصل عليه أيضا في مسجد التعريفة الصالة السنة ويصل عليه أيضا في الجماعة الشرعية ويصل عليه في مجمع اليمان في أكثر المسجد لا بأس ممكن بل يمكن للناس أن يصلوا عليه أرسالا ان يصلي عليه ايه ارسال دي في مكان واحد والناس يخشهم يصلوا عليه ويطلعوا يخشهم كما حدث مع مين مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا فارق بين صلاه الجنازه وصلاه الغائب صلاه الجنازه يجوز فيها ان تتكرر اما صلاه الغائب فانها تصلى مره واحده لمن لم يصلى عليه طب صلي عليه يا ده صد غائب صلوا الغائب ليه بقى فأرجو أن ننتبه لهذا الأمر يعني مثلا واحد مثلا أو عشرة يقتلوا في فلسطين وأن فلسطين عملوا مظاهرة كبيرة جدا وحملوهم بقى في النعوش وقعدوا يتفهم وصلوا عليهم ودافلوهم هناك. إحنا هنا أعمل بقى يقول لك بعض الناس يلا نصل الغائب على شهداء فلسطين يا إلهي فهم صلوا عليهم يقول لك لا باس لا باس عندي من وما الدليل صلاه الغائب لا تكون الا لمن لم يصلى عليه صلي عليه إذا لا يصلى عليه وما نامل ايه ندعو له الا ما كان من شان النبي صلى الله عليه وسلم فانه يجوز ان يصلي ان يصلي على الرجل أو على المرأة حتى ولو دفن في قبر طيب هل يمكن أن يقال ان ده عمل كل الناس يعترضن مثلا واحكا في صفر ورجع من الصفر إطلابه مات هل يمكن يذهب إلى القبر ليصلي على ابيه في القبر منهم من أجاز ومنهم من قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بالخصوصية بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك امراه سوداء تقوم المسجد تكنس المسجد فماتت من الليل فدفنوها فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال هل اذى تمنى ثم ذهب فصلى عليها قالوا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم على المقبور رحمه وبركه وسكينه وتثبيت فصلاته نوع من الخصوصيه فهذه مسألة ينبغي أن نلتفت إليها سارق بين صلاة الغائب وصلاة الجنازة أيضا من احداث هذا العام طبعا هناك أحداث كثيرة قلتها لكم ولكن من الأحداث التي لم أذكرها وفاة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم أيضا من الذين توفوا في أواخر هذه السنة رأس النفاق وهو عبد الله بن ابي بن سلول توفي في هذا العام وتبدأ السنة العشرة وفيها اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا بالغا في بث سريا وإرسال كتائبه إلى أنحاء الجزيرة مكة في الإسلام والطائف في الإسلام والقبائل ما بين مكة والطائف والمدينة من فأد كلها, كلها دخلت الإسلام حتى الناس اللي هم في أطراف الجزيرة بنوا حنيفة بنو حنيفة في أطراف الجزيرة اليمامة في أطراف الجزيرة في الجهة الشرقية من الجزيرة أيضا دخلوا في دين الله عز وجل وابدى عبد خيس عبد خيس أيضا دخلوا كانوا من ربيعة من رضيع، ودخلوا في الإسلام قبيل كثيرا دخل في الإسلام لكن كثنات بعض البؤرش كان لا بد من فتحها وتكسير الأصنام فيها حتى تكون الجزيرة قد طهرت تماما من الأصنام فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في ربيع آخر أو جماد الأولى إلى نجران. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد إلى نجران، ونجران في جنوب المدينة، في جنوب المدينة، أرسله إلى نجران، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام. دي مسألة مهمة جدا أمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثة، فإن أبوا قاتلهم، فدعاهم خالد فأسلموا. دعاهم خالد فاسلمه ووفد وفدهم على النبي صلى الله عليه وسلم فارسل النبي عليه الصلاه والسلام معهم عمرو ابن حزب ليفقههم في الدين وليعلمهم السنه ومعالم الاسلام وياخذ منهم صدقاتهم وممن بعثه ايضا النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما وأمرهما يسر ولا تعسيرا وبشر ولا تنفر دي مسائل مهمة جدا في الدعوة إلى الله التيسير لا التعسير والتبشير لا التنفير. مهمة جدا مهمة جدا في مسائل الدعوة إلى الله عز وجل. وفي لفظ وتطواع ولا تختلف. تطاوع ولا, ولا تختلف وقال لمعاذ انك ستاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوك فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيئهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم وكرائم الأموال اي نفائس الأموال التي يعز على الإنسان أن يجود بها تجنبها تجنبها طالما أنه يؤدون الزكاة وقال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري كل مال ادتى زكاته فليس بكنز كل مال ادتى زكاته فليس بكنز والمال الذي يخرج زكاته يكون مالا وسطا مالا وسطا ليس بالكريم الغالي ليس بالكريم الغالي وليس بالرخيص الجاف بين هذا وذاك ويمكن أن يتصور هذا في شأن العملات القديمة فهناك دينار له قيمة أعلى ودينار له قيمة أقل ودينار له قيمة أقل وسبب في ذلك نوعية الذهب المستخدم هل هو ذهب صافي ولا ذهب كذا أم كذا أم كذا فهناك أنواع من الدنانير وكل دينار له له ماذا له ثمن فعندما يتصدق المسلم لا يتصدق بالإه بالدنانير الرديئة ولا تتيمموا الخبيث منه التنفقون ولستم بآخذيه إلا أن مضوفين. يعني أنت لو أنت عاوز تشتري وحد يديك الدنانير ديك مش هل تتخذ إلا لو أنت أخذتها غليبة إلا لا يجوز أن توطيها في الزكاة طيب هل يمكن يطبق هذا في العملات الموجودة الآن ممكن ازاي الجليها الجديدة او الخمسات او العشرات الجديدة والاخرى المقطعة واللي عليها بلاستر واللي بيشة واللي ارقامها ضيعة ما تعودش يتلم بقى الفلوس البيشة والمقطعة واللي عليها بلاستر واللي ارقامها ضيعة وتلموهم على بعض كده وتصدق بها لانها اموال رديئة لو إن إنسان جاب لك مثلا 200 جنيه كلهم جنيه بهذه الصور ترى تاخدهم ما تاخدهمش إلا إذا اضطررت كذلك لا ينبغي أن تنفق إلا من المال الجيد معاك مثلا 20 جنيه تخير أحسن الجنيه اللي معاك وانفق مش عاوز يبال جنيه الوسط اللي هي اللي بتتبح ولا اللي هي بتقه مقطعه وضيعت الأرقام لا كده ولا كده وكان بين ذلك قوام إذا يمكن أن احنا نطبق هذا المفهوم في ماذا حتى في العملات الموجودة الآن فياك وكرائم أموالهم ماشي واتق دعوة المظلوم المظلوم الذي وقع عليه ظلم لا يستطيع دفعه ده المظلوم ده المظلوم رجل ضعيف وقع الظلم لا يستطيع دفع وفي الوقت نفسه ليس متسببا فيه ليس متسببا فيه يعني مثلا واحد هفتمه ضعيف وماشي عاكس فده فجأخوها أميسكو كسحه من الضرب لغايه لما ودوه الطوارئ وعمل له عهد في دماغه وابتعه مش عارف ايه طب ما ده ضعيف ولم يستطع أنه يدفع هذا الضرب لكن هو تسبب فيه وما تسببش تسبب لكن لما يكون واحد ماشي في حال وضعيه وجاء واحد ضربه يبدأ إيه مظلوم يقول يا رب يا رب عليك بالظالم هنا يستجيب الله عز وجل إياك ودعوة المظلوم حتى ولو كان على غير الملة حتى ولو كان على غير الملة ما تقولش لا دا مش مسلم أقوم رأيك لا إن الله كتب الإحسان على كل شيء كل شيء فيه إحسان وإياك أن تخرج عن هذه القاعدة فالمظلوم الضعيف الذي يقع عليه ظلم لا يستطيع رده وليس متسببا فيه طيب لو تسبب فيه إذا إيه ليس مظلوم إذا ليس بمظلوم طيب إياك ودعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وأوم النبي عليه الصلاة والسلام إلى معاذ ابن جبل أنه ربما لا يلقاه بعد مقامه ذاك يعني يا معاذ ربما يكون هذا المقام آخر العهد بيننا وكان حيث مكث معاذ رضي الله تعالى عنه في اليمن. لبعد حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجه الوداع وبعدها توفي النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يقابله معاذ رضي الله تعالى عنه أيضا بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد خالد عليا رضي الله تعالى عنه انظر إذا في عندنا بعد القوة العسكرية في عندنا القوه systematically القوة الدينية التعليمية إذا ليس المقصود أن نفتح البلاد ولكن المقصود أن نفتح قلوب العباد فتح البلاد سهل جدا تحاصر البلاد بالاسلحه والبتاع والذي يفتح راسه نكسر دماغه البلاد تدين لنا بالطلاع انتهت القصه لكن أين قلوب الناس؟ أين قلوب الناس؟ نحن نريد قلوب العباد لا نريد فتح البلاد فإذا فتحت قلوب العباد فتحت بلادهم إذا فتحت قلوب العباد فتحت بلدهم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد ابن الوليد إلى نجران ثم أردثه بعلي رضي الله تعالى عنه يعني بعد أن أرسل خالد سرت أشهر أرسل علي رضي الله تعالى عنه أرسل علي رضي الله تعالى عنه. ومن اليمن أرسل علي رضي الله تعالى عنه بذهيبة. ذهيبة تصغير الذهب. والذهبة القطعات من الذهب. وهذا تصغير لا يقصد به معنى تصغير، ولكن أرسل قطعة من الذهب مليحة. أحياناً التصغير يقصد به التمليح التمليح اللي هو إثبات الحسن لشيء ما وأحياناً يقصد به التقبيح يعني, يعني أحياناً التصغير يقصد به التمليح من الملاحة ها؟ ومنه الملح الشيء الحسان الجيد أو يقصد به التقبيح فكان أن فصلّم احيانا يملح عامرا بعويمر اذا ذا تمليح وعندنا ان ابا جهل صغر عبد الله ابن مسعود فقال يا رويعي الغنم يبقى الضير ايه تقبيح اذا تظير اما ان يكون تمليحا واما ان يكون ايه تقبيحا فأرسل من اليمن بذهيبة أي بقطعة ذهبية مليحة حسنت المنظر في أديم أي في جلد مقروض مقروض في جلد مقروض مقروض أي غير مدبوغ بالقرض القرض يعني ده عبارة عن شجر بيزرع في بلاد العرب بتخرج منه مادة صنغية بيستخدموها في الدباغ بيستخدموها في ف فارسل علي رضي الله تعالى عنه في في أديم المقروض في أديم المقروض لم تحصل من ترابها يعني ما شاء الله بخامتها ليس فيها كسر أو نحو من ذلك فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين نثر من أصحابه فقال رجل كنا نحن احق بهذا من هؤلاء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، فقال رجل دا حديث الخوارج، وصح الحديث من أكثر من عشر طرق، فقال ألا تامنونني وانا وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، فقال رجل غائر العينين، غائر العينين العين غائرة أي داخلة للداخل. مشرف الوجنتين لفتح الواو الوجنتين الوجنتين اللي هم العظمتين المرتفعتين في الخد اللي دي دي وجنة ايه وجنة مشرف الوجنتين يعني الحديثين دولت ايه طالعين جامد برزين اوي وطبعا لما دول يكونوا برزين اوي يبالعين ثان الان تشعر بأنها كالكحف جوه خالص كأنها كحف نعم مش كيز الجبهه يعني اورته ديت مش متسويه كده مع ويشه في تناسق لا تشوه الارض دي طالعه كده فطبعا ده بيدي ظلال للعين يبقى ده كله بيرسم لك صوره كيف ان العين غائره يبقى القرط طالعه فوق كده طالعه كده والوجنه طالعه كده يبقى بين الاثنين ايه العين يبقى العين كما قلت لكم كأنها فين في كهف عميق جو خاص جو خاص وكمان كث اللحية اللحية تلك جدا وكبيرة محلوق الرأس سيمامه التحليق يعني نفس سلم ذكر أن سيماء الخوادث سيمامه التحليق يعني دائما يحلق رأسهم على طول بالموسي على طول سيمامه التحليق مشمر الإزار مشمر إيه درعات فقال يا رسول الله اتق الله يا إله هذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله يا إله حكمة جدا فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويلك أو احق أحق الناس أن يتق الله ما أوسع صبر النبي صلى الله عليه وسلم والله لو لم يكن هو النبي لوجد ذلك الرجل رأسه بين رجليه. لو كان شيء رسول صلى الله عليه وسلم كان رأسك رأبت من بدر من بدر خالص لكن رسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ سبحان الله ويلك أولست أحق الناس أن يتقي الله فلما ولى الرجل يعني رسول صلى الله عليه وسلم لم يدلوا بإقلام زغدين قال له شتم أبدا قال له الكلمة يتسابه فلما ول رجل قال خالد ابن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه قال النبي عليه الصلاة والسلام لا لعله أن يكون يصلي لعله أن يكون يصلي قال خالد وكم من مصلم يقول بلسانه ما ليس في قلبه يا الله هذه الخطر جدا وكم من مصلم يقول بلسانه ما ليس في قلبه طبعا هذا الحديث نهديه لبعض الناس اللي قالت نحن لا نحكم على الناس بالإسلام حتى نمتحنهم نمتحن ما تقول في الحاكم ما تقول في الديار الكافر المرض ما تقول في العذر في عودنا فيش عود ما تقول في الإكره شوية حيكتب لو الإجابات كما يريد إذا أنت موحد لو قال له مسألة دي مسألة خلاف أو إن الدار دار إسلام أو إنه هناك إعذار والعذر بالجهل وبالتأويل وبالاكراه وبالنسيان وكل هذه من دواعي الأهلية حيث ترفع فيها الأهلية لو قال له كلام ده يبدأ مش يبدأ مشك فهذه المسألة خطرة جدا ولذلك قال علماء الإسلام وأنا قال شيخ الإسلام ابن تامية بأن اختبار أهل القبلة بدعة اختبار أهل القبلة بدعة طالما بيصلم تختبروش تختبروا ليه طبما بيصليش أولا أدري هل يصلي أم لا هناك ما يسمى بقرائن الإسلام يعني قرائن الإسلام هناك قرائن كثير عشرات القرائن تدل على الإسلام منها اللحية تقولت ما هم النصارى بيطلقوا لحاة القسوس لحاهم ما شاء الله يا رجل هل عندما ترى قسيسا يطلق لحيته وترى مسلما يطلق لحيته هل تستطيع التفريق قبل لا إذا كنت لا تميز بين الذكر والأرثة إذا أنت معذور. لكن إذا كنت تميز إذن بالضرورة لابد أن تميز بين المسلم المتسنم وبين هذا الصليبي الذي يطلق لحياته طيب أمر آخر هل يجوز لنا أن نحلق لحانا حتى لا نجبه في القساوسة يقول لك أي أيام زمان دكالتهم صلم أيام زمان خالف اليهود والنصارى خالف المشركين أطلق اللحة وجذوا الشواج طب دلوات القساوسة بعملهم إيه بيطلقوا لها يبقى احنا نعمل ايه نحلق لها عشان نخالف اليهود والنصارى دي طبعا حجه عجيبه جدا نحن الجواب نحن نمتثل ديننا وذاقون أم خالفونا لأن القساوسه لا يطلقون لحاهم الا في اماكن محدده يعني القساوسه في اوروبا كثير منهم لا يطلق لحيتها وهناك كمان اسم برطة بروتسنتليه هذه أو القساوسة فيها لا يطلقون لحهم، لا يطلقون لحهم. إذا ليس كل القساوسة أو رجال الدين النصراني يطلقون لحهم، ولو أطلقوا جميع لحاهم فنحن نستمسك بديننا حتى لو وفقوا ذلك الأمر عندنا، فموثقتوهم لشيء من ديننا لا يعني لا يعني أن نخالفهم في ذلك الأمر. مثلا اليهود يختتنون اليهود يختتنون هل نقول بتجريم الختان حتى نخالف اليهود يعني النصارى النصارى لا يختتنون لكن اليهود يختتنون والعجيب ان اليهود في بعض خصائص الفطره والاطعمه يشبهون المسلمين يعني اليهود عندهم مساله النظافه الشخصيه ازاله الشعر وما الى ذلك يشبهون المسلمين عندهم الختان يشبهون المسلمين عندهم تحريم لحم الخنزير وتحريم الميته يشبهون المسلمين ولذلك لما مسلم يركب طياره يجي المضيف يقول له في هنا لحم خنزير ولحم كذا وكذا يقول له انا اريد لحم اليهود يبقى لحم اليهود اللي هو لحم ايه اللي هو المذبوح المذكى ما يقولش لحم المسلمين لأن المسلمين لا قيمة لهم مع ان المسلمين أكثر من ألف مليون أكثر من مليار ولكن غير معترض به بينما هذه الحثاله العدة ملايين الحثاله معمل لهم أجندة خاصة على كافة خطوط الطيران مثل مسألة يدل على ما وصلنا إليه من خيبة خيبة يعني شديدة اليهود يختتنون ماذا نصنع نحن نختتم ولا نجرب الختان لا نختتم. نختتم ولقد اختتم إبراهيم عليه السلام بالقدوم قيل القدوم الآلة وقيل القدوم بلدة في العراق ولا يهمون هل هي الآلة أم البلدة ولكن لهم إثبات الختان لمين لإبراهيم فمن ملة إبراهيم الختان؟ وأمر الله عز وجل نبيه أن يتبع ملده إبراهيم حنيف وأيضا قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل إذا المرأة مختونة ورجله مختون ورجل مختون وكان الكفرة يعرفون المسلمين في لبنان بالختان لما أتت الحرب الأهلية بين النصرة والمسلمين في لبنان النصارى يعرفوا المسلمين ازاي يشوف عورتهم اللي يجدوه مختون يبدا ايه مسلم يقتلوه ودي كان مساله خطيره جدا يعني المسلمين امامه الحرب وسوريا دخلت لنجده النصارى ضد اهل السنه وبدات الموازين تنقلب ضد اهل السنه في لبنان في الحرب الطائفية في اواخر السبعينات والثمانينات واصبحت القوه النصرانيه القوه المهيمنه في لبنان بداوا يقتلوا المسلمين طب في الشوارع المسلم عاوز يمشي انت اسمك ايه يقول له مثلا اسمي جورج فيمشي وانت اسمك ايه مارسيل فيمشي فلما شافوا المساله ديت عرفوا المسلمين يختتنون انت اسمك ايه كده طب تعالى في جنب كده لو سمحت فيشوف لو تلاق مختون يضرب بالنار يبقى شيمه الاسلام الختان فإذا كان اليهود يختتئون هل معنى ذلك لا نختتئ؟ طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام خالف اليهود نظفوا أثنيتكم فإن اليهود لا تنظف أثنيته دي نظافة عامة مش نظافة شخصية بقى البيوت قديما كانت لها أثنية زي المدارس فناء المدرسة بارو المدرسة ولا المدرسة؟ فالاثنية جوه المدرسه كذلك ايام زمان كانت البيوت ما تفتحش على الشوارع بتفتح فين على جوه على البيوت من جوه فبالتالي الحريم كان بيراحوا درح جدا ما يخافوش بقى ان يفتح الشباك والواد واقف على البلكونه في الدور الفؤاني لا ما يخافوش من حاجه زي كده تفتح على جوه بس على الشارع فكان اليهود المخلفات والزلالة وبقايا البصل والتم والبتاع وكذا كلهم يرموه فين في الفناء بتاع البيت لغاية لما يبقى مرممه ومزبلة ده اليهود إنه فسلم حتى على النظاف لأن الله تعالى جميل يحب الجمال فقال نظيف أفنيتك كل حاجة موجودة في الإسلام كل حاجة موجودة في الإسلام ما تفرطنا في الكتاب من شيء كل حاجة موجودة في الكتاب في الإسلام نظفوا أفنيتهم فإن اليهود لا تنظف أفنيتهم طب دلوقتي أكبر شركات النظافة في العالم الشركات اليهودية مثلا أكبر شركات النظاف مثلا اليهود شركات يهودية، واليهود دلوقتي مهتمين جدا بالنظاف تنت لما تشوف في إسرائيل في فلسطين المحتلة وشوارع فلسطين المحتلة ماذا صنع فيها اليهود حاجة نظافة متناهية حاجة جميل جدا نحن نعمل إيه بقى اليهود بدء النظاف نحن نعمل إيه؟ نخلفهم الحمد لله نحن بالفعل الآن نخالف اليهود نقدر شوارعنا ون... ونسويقها بكل شيء شوف الإعلانات كل واحد مثل جردل وفرشة قبل الفجر خبالك ازاي تم افتتاح. مثلا مائدة القرشي للمأكولات ومش عارف ايه وتحتها تم افتتاح عياده الدكتور مش عارف ايه والكشف مش عارف اصبحت الحوائط سبحان الله والشوارع ما شاء الله لكن هذا كله ليس من الإسلام الإسلام يدعو إلى النظافه إذا نحن نتبع شرعنا حتى ولو وافقنا الكفار في شيء من شرعنا لا يجوز أن نخالفهم بترك هذا الشرع لا يجوز أن نخالفهم بترك هذا الشرع فلا ينبغي أن احنا نختبر المسلمين بل ينبغي أن نقول الأصل في الناس الإسلام إذا كان الغالب في المجتمع الإسلام وهذا ما نضم إن شاء الله طب هل الإسلام فيه علامات قرار أي اللح قارنا من قارنة الإسلام تقصير الثوب قارنة تقصير الثوب قرينا التشميت العافص في أتوبيس مثلا واحد قال عطص فقال الحمد لله الواحد قال له يرحمكم الله قال له يهديكم الله ويصلح بالكم يبقى الاثنين دول اتملهم على طول قولا واحدا علامة الصلب ارتياد المساجد زوجته تمشي جنبيه ومحجبة دكن كلها علامات الإسلام وقرين الإيمان فإن ان احنا نحكم على الناس بماذا بالظاهر خالد بن الوليد قال إن الكلمة ديت يا رسول الله تقل تدل على أنه في الباطل ليس في قلبه إسلام إذن يسحق ماذا الموت ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعله, لعلّه أن يكون يصلي فيقول خالد وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه فالقوله ديت يا رسول الله تدل على ان قلبه ليس بمسلم إذا كافر او مرتد يجب ان يقتل ولكنه صلى الله عليه وسلم قال له اني لم امر اننقبا عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم نحن لسنا مطالبين بذلك الامر هو قال الكلمه ديت الكلمة ديّة لما بيقولها يبقى لازم الكلمة ديّة كذا وطالما لازم الكلمة ديّة كذا إذا تؤدي إلى كذا وطالما تؤدي لكذا إذا هو كافر يا اله هكذا طب هي عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول إذا يعني تبرمت من النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول له والله ما أرى إلا أن الله يجري في هواك يعني كل حاجه انت عاوزها ربنا بيعملها لك وكانت لما تزعل من النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولوش يا رسول الله تقول يا محمد او انما تحلف لا تقول ورب محمد تقول ورب ابراهيم تزعل من صلى الله عليه وسلم. حتى اسم محمد مش عاوز تقولها على لسانك تقول ورب رب ابراهيم ما تقولش يا رب محمد دي معناه يقول الله صلى الله عليه وسلم. طالما انت لما تيجي تقولي ما تقولوش ورب محمد اذا انت لا تريدين ذكر هذا الاسم اذا انت تكرهين هذا الاسم اذا انت تكرهينني اذا انت تكرهين رسول الله اذا انت تكرهين الله اذا أنت سبحان الله ما هذا طبعا كم دا كلام غير صحيح ولذلك اصل الاصوليون اصلا جميلا بان لازم القول ليس بقول لازم القول ليس بقول فلا يمكن أن ننسب إلى الإمام لازما يلزمه ولم يقله. من ألشي الإمام شافعي قال كذا كذا ولازم هذا القول كذا إذا قال به شافعي لا ما ينفعش لا يصح فلا ينسب القول إلا إلى صاحبه أما لازم القول أي ما تفهمه أنت من القول فلا يلزم صاحبه هناك بعض الأسئلة نقولها كده على أجالة حتى لا أطيل على حضرتي